قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سر مذا إلى يوم القيامة من إله الغي الله يأتيكم بضياء أ فَلَا تَسْمَعُونَ قل أرأيتم إن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 يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلناها توبرها نكبر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 وآتيناه من الفنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 الله لا يحب المفسدين